بسم الله الرحمن الرحيم بقي وقت لدرس الصرف سنأخذه في الصرف إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف عفا الله عنه الابدال الإبدال لغة التعويض الإبدال في اللغة التعويض عسى ربنا يبدلنا خيرا منها أي يعوضنا بدلا عنها وفي الاصطلاح جعل حرف مكان حرف اخر مطلقا جعل حرف مكان حرف اخر مطلقا فاي حرف وضع موضع حرف فقد ابدل منه وقوله جعل حرف مكان حرف اخر هذا الذي قلناه الان وقوله مطلق اي سواء كان الابدال شائعا ام غير شائع مقيسا أم غير مقيس فاذا جعلت الحرف مكان الاخر فقد ابدلت قال وهو من الدروس المهمه في التصريف فيجدر بطالب الصرف ان يهضمه هضما جيدا اي ان يفهمه فهما دقيقا لانه يدخل في الصميم من الفاظ العربية ومن فهم الإبدال فقد قطع شوطا كبيرا في التصريف أهميته لكثرة مسائله ولورود شروط على تلك المسائل ولأنه يوضح كثيرا من الإشكالات التي تعرض لطالب التصريف فهو يعتبر أكبر درس من دروس هذا الكتاب يعتبر أكبر درس من دروس هذا الكتاب تبدأ مادة هذا الباب صفحة ثنتين وثلاثين إلى ثمانية واربعين فلهذا انتبهوا وكلما أخذت مسألة فقارنها بالجدول الذي في المدخل إلى علم الصرف فذاك المدخل مثال لمسألة كل مثال يرمز إلى مسألة من مسائل هذا الدرس قال والأحرف التي تبدل من غيرها ابدالا شائعا شائعا أي منتشرا عند العربي كلها أو أكثرها شائعا معناه منتشرا في قبائل العرب كلها أو أكثرها اخرج الابدال الخاص ببعض القبائل العربيه سواء كانت من ربيعه او مضر من قيس او اسد من حمير من اي قبيله اختصت بابدال دون غيرها من القبائل تاك إبدال غير شائع إبدال غير شائع لأنه مختص بلهجة بقبيلة من القبائل بلغة بعض العرب وليس شائعا في العرب كلها مثال ذلك في الابدال الذي ليس بشائع عند جميع العرب او عند اكثر العرب انما هو خاص ببعض اللغات ما ذكروه من ابدال الجيم ياء ابدال الجيم ياء فبدل ان يقال مسجد يقولون مسجد وبدل أن يقال شجرة شيرة وبدل أن يقال دجاج دياي هذه خاصة ببعض القبائل ليست شائعة عند العرب وهي اليوم منتشرة في بعض دول الخليج وموجودة في اليمن في ديار حضر موت وأورد عليها قول الشاعر إذا لم يكن في كنا ظل ولا جنى فأبعد كن الله من شياراتي يخاطب الشجارا عنده في بستانه يقول اذا لم يكن في كنا ظل ولا جنى فأبعد كن الله من شيارات قالوا الشاهد شيارات ابدل من الجيم ان وكذلك أيضا نغة بعض العرب من إبدال الهمزة عينا فبدل أن يقول أن يقول عنا أو العين همزة فبدل أن يقول عمر يقول عمر هذه أوردوها عن بعض القبائل في بعض اللهجات إلى اليوم من بلاد تهامة يقولون عمر عريش ألوان ويقصدون عمر وعريش وعريشا وألوانا وعلوانا وأوردوا عليها بعض الشواهد. هذا الإبدال ليس بشائع لأنه خاص ببعض القبائل دون بعض سواء كان هذا الابدال الخاص فصيحا أم غير فصيح لكنه خاص أما الذي يدرس في الابدال في هذا الكتاب هو الإبدال الشائع والأحرف التي تبدل من غيرها ابدالا شائعا تسعة يجمعها هدأت موطيا هدأت موطيا غير الشائع وجد عليه شواهد في بعض الحروف من كلام بعض اللغات العرب أما في اللهجات المنتشرة في العالم العربي فخرجوا عن ذلك خروجا باينا واضحا خرجوا إلى أشياء واسعة توسعوا فيها فبعضهم يبدل إلى حرف قريب في المخرج من الحرف الذي أبدل منه فمثلا الجيم والياء من وسط اللسان المخرج المخرج العام وسط اللسان واحد طيب والاشكال في والعين والهمزة تقارب المخرج الحلق بعضهم قد يبدل حرفا فيه بعد مثال إذا إذا يختلف في صفاته وفي مخرجه الحرف المبدل من المبدل منه وكذلك أيضا ماذا بارك الله فيكم نعم أمثلة هذا في اللهجات كثيرة قال تنبيه إذا قيل أبدل كذا من كذا كقولهم تبدل الهاء من التاء ومما ذكروه في الابدال الخاص ببعض اللغات ابدال تاء المخاطب كافا فتقو فبدل ان يقال فعلت يقولون فعلك فعلت فعلك أنت فعلك يقصد أن فعلت أورد على هذا شاهدا يا ابن الزبير طالما عصيك وطالما عنيتنا إليك قالوا عصيك عصرها عصيت فأبدلت التاء كافا لا أعطيكم هذه الشواهد لتتشبثوا بمن كان ينطق بمثل هذا إنما لتفهموا فقط أن بعضها لغة لبعض العرب وإن لم تكن فصيحة لكنها واردة والذي ينبغي لطالب العلم بل ولغيره أن يلزم الشائعة من كلام العرب لأنه لم يصر متسلسلا في لغته من قوم فصحاء انما تخلل ذلك من اللحن وتضيع اللغه شيء كثير ويبدأ هذه لغه الكسكسه والكشكشه ابوش امش نبدال بدل ابوك ابوك من كاف المخاطبه ابوك وامك ابوش أمش هذه ايضا ذكروها كشكشه قضاعه بعضهم يقول كسكسه بعضهم الكشكشة لان بعضهم يبدلها سينا وبعضهم شينا ذكروا هذا ايضا ذكروا عليها شواهد وبعض الناس يتوسع فيأخذ اللهجات الدارجة الموجودة عند الناس فيذهب يبحث لها عن مخارج يبحث لها عن مخارج لا يحتاج إلى هذا إنما اللهجات التي ليست بواضحة وليست عليها دلة ظاهرة تترك ويأخذ بالعتيق من اللغة وكما قالوا وإن كانت التشبيه فيه بعد نوعا ما لكنه مقارب قالوا من أخذ بزلة كل عالم تزندق بمعنى أنه يأخذ من هذا زلة في كذا وهذا زلة في كذا فتجمع عنده الزلات فكذلك لو ان شخصا اخذ باللهجات الموجوده هذا ياخذ منه لهجه في كذا وذا هذا في كذا وهذا في كذا لخرج الى كلام لا يفهمه عربي لو بعث فيهم عربي وتلي عليه او قرئ عليه أو خوطب بمجموع هذه اللهجات ما فهم قد يفهم الشخص حرفا في كلام فصيح خرج عن هذا الكلام بلفظه قد تمشى وتفهم أما أن تكون الألفاظ كلها أو أكثرها على خلاف اللفظ العربي الفصيح فهذا لا يكاد يفهمه عربي إذا كانت عائشة رضي الله عنها تقول لمحمد بن أبي بكر تقول له ما لك لا تتكلم كما يتكلم ابن أخي هذا في صحيح مسلم ثم قالت قد علمت من اين أتيت هذا رب ادبته امه وانت ادبتك امك لان امه كانت ام ولد ليست من العرب وانما من الموالي فادبته معناه علمته اللغه وتربى في على لسانها فاخذ منها ضعفا ولحنا والاخر ادبته امه بمعنى أخذ عنها اللغة وفأخذ منها قوة وفصاحة لأنها عربية فكانت عائشة تقول له ما لك لا تتكلم كما يتكلم ابن أخي هذا نعم نعم القاسم ابن محمد بن أبي بكر نعم هذا يا سعيد إذا نبدأ هذه جولة استطلاعية كما يقال تنبيه اذا قيل ابدل كذا من كذا كقولهم تبدل التاء من التاء من الهاء من التاء فإن الموجود في اللفظ الان هو ما قبل من اذا قلت إذا قلت لك او قالوا تبدل الهاء من التاء عندنا حرف قبل من وحرف بعد من قال فإن الموجود في اللفظ, موجود في اللفظ الآن هو ما قبل من وهو الها والمتروك لفظه هو ما بعد من وهو التاء وعلى ذلك فقس أن إذا قالوا أبدل كذا من كذا اعرف أن الذي طار هو ما بعد من ما بعد من هو الذي ذهب. وأن الباقي هو الحرف الآخر الذي قبل من فمجرور من هو الحرف الذي ترك والحرف الآخر هو الذي بقي واضح إذا قلت لك أبدلت الهمزة من الواو ما الذي ذهب وما الذي بقي أبدلت الهمزة من الواو الذي طار الواو من الواو الواو طارت والباقي همزه واذا قلت لك ابدلت ابدل من الهمزه واو ابدل من الهمزه واو ما هو الذي طار همزة ابدل من الواو همزه ما الذي طار وذهب وترك الواو مدخول من هو الذي ترك مدخول من هو الذي ترك والعاده اني اسال الاخوه سؤالا لكذلك ايضا ان الباء تدخل على المتروك يعني في الباء تدخل على المتروك فاذا قلت, قلت لك تامل معي إذا قلت لك استبدلت ملابس الشتاء بملابس الصيف ما هو الزمن؟ زمن حر أو زمن برد؟ استبدلت ملابس الشتاء بملابس الصيف ما هو الزمن الآن؟ زمن حر أو برد؟ ما هو الذي علي من ثياب؟ ثياب للشتاء أم ثياب للصيف؟ نسأل نسأل استبدلت ملابس الشتاء بملابس الصيف غسان نبدأ بك استبدلت ملابس الشتاء بملابس الصيف الآن علي ملابس صيف أم ملابس الشتاء أما دعك الذي علي علي أنا صيف نعم وعن الجو بارد قليلاً لكننا في الظهيرة قر قرب الظهيرة الذي في المثال استبدلت ملابس الشتاء بملابس الصيف الآن ما هو على هذا الشخص الذي تكلم ما هو الأثمهي الثياب التي عليه الصيف من يوافق غسان أساء يوافقه يوافق غسان عبد الله توافقه ملابس الصيف يعني الان هو لابس هذا الرجل ما هو انا الرجل هذا لابس ملابس ماذا الصيف اسامه وعبد الله وسام من يوافقهما يرفع يده سامح اكرم محمد ادريس هل من مزيد طيب تأملوا ان ساعطي هؤلاء الاخوه الذين رفعوا ايديهم اعطهم ايه يقارنونها بهذا المثال ثم يراجعون جوابهم قال الله عز وجل في قصه موسى مع بني اسرائيل اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير هم استبدلوا الذي هو ادنى بالذي هو خير وهذا استبدل ملابس الشتاء بملابس الصيف قارنوا ما الذي تركوه بنو اسرائيل ماذا تركوا الذي هو خير ما بعد الباء وهذا الشخص استبدلت ملابس الشتاء بملابس الصيف ما الذي ترك ترك ملابس الصيف فماذا عليه عليه ملابس الشتاء واضح اكرم طيب استحضر الايه ويتضح لك الامر طيب كذلك من من ابدل كذا من كذا من داخل على المتروك، الباء داخل على المتروك. في قولك استبدلت كذا بكذا، وفي قولك أبدلت كذا من كذا. قالوا على ذلك فقس. ثم طيب قوله يجمعها هدأت مطيع. هذا جزء هذا الجمع لابن مالك رحمه الله. فإنه قال في أول درس الإبدال أحرف الإبدال هدأت موطيا قال أحرف الإبدال هدأت موطيا ونحن سنأتي عليها واحدة واحدة على هذا الترتيب الموجود في هذه الجملة التي جمعت أحرف الإبدال هدأت موطيا نعم الهاء والدال والهمزة والتاء والميم والواو والطاء والياء والألف طيب نكتفي بهذا في درس اليوم نعم وهو ستأتي غير على غير الترتيب الموجود في هدات وموطيئ نعم سبحانك اللهم وبحمدك الشهد لا إله إلا أنت استغفرك